بسم الله الرحمن الرحيم موقفه الطريق الى الله يفدني الحمد لله والشكر لله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد قال المصنف ان الله ان اخبر الصادق المزوغ صلى الله عليه وسلم ان فرقه الناجيه هم من كان على مثل ما كان عليه هو واصحابه وليس احد من هؤلاء كذلك ليس احد من هؤلاء الفرق التي سبق ذكرها وبيان عقيدتها ليس كذلك بل انهم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية الف пока المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هي الشريعة الغراء والمحدة البيضاء وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفرهم منها وانما تصلح هذه الصفه لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها فاطوخت فت من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام اصبح من علم سنته وطبقها حملت السنه وحفاظها ونقادها يعني الذين يبينون الصحيحه من الضعيف منها ولما الحديث اصدقائك المعتبرين المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا ولا يقدمون عليها لأحل مقال هذا في العقائد والاعمال وفي كل شيء عند اهل السنه والجماعه يقولوا لا يبالون من خالفهم ولا من خذ لهم ولا يضرهم ذلك اي المخالفه والخذلان حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى اني بذلك ائمه الحديث وجهابده السنه وجيش دولتها المرابطين على ثغورها الحافظين حدودها الحانين حوزتها وفقههم الله عز وجل للاستضاءه بنورها والاستداء بهديها القويم وهداهم لمختلف فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فامنوا بما اخبر الله به من كتابه واخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وتلقوه بالقبول والتسليم اثباتا بلا تكيف ولا تمثيل وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل هذه الجمله في يعني الايمان بما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من القران والسنه اثبتت هذه الجمله المختصره مصدر التلقي عند اهل السنه والجامعه وهو الكتاب وما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام فمصدر التلقي ليس هو عقول المحدثين ولا كلام المتكلمين ولا فلسفه المتفلسفين وانما مصدر التلقي هو الكتاب والسنه وهذا من اهم ما يفرق بين اهل السنه والبدع في هذا الباب مصدر التلقي عند اهل البدع العقول وعلم الكلام والفلسفه إلا غير ذلك وعند البعض الذوق والوجد وغيره واختراعات ائمتهم اما عند اهل العلم والمقصود اهل الحديث ليس فقط يعني الرواه والمتكلمون على يعني الرجال ونحو ذلك ولكن المقصود به من يسير على هذا المنهج فمالك والشافعي واحمد وسفيان والبخاري ومسلم ومن تبعهم على نفس الطريق بل في الجمله حتى ابي حنيفه رحمه الله وان كان مشهورا بانه امام اهل الراي وخلاء يعني على ان مدرسه اخرى مدرسة الاثر الا انه لا يخالف في ان الاثر الاثر هو الاصل فكلهم في هذه القضيه متفقون على تقديم الكتاب والسنه كمصدر للتلقي دون علم الكلام ودون قياسات العقول وغير ذلك ثم انه قال تلقوه بالقبول والتسليم اثباتا بلا تكييف ولا تمثيل إثباتا للأسماء والصفات وإثباتا لما أثبتها الكتاب والسنة بلا تكييف بلا اعتقاد كيفية معينة وهذا أعام من التمثيل التمثيل تشبيه بمثل معين وهو الذي ورد بنفيه الكتاب قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البطير وأما التكييف فقد ورد نفيه من كلام السلف في الكلمة المشهورة على الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن استواء فقال استواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه فالتكيف من في العلم بلا تكيف نعلمه والا فلها كيفيات لكن لا نعلمها وفي حقيقه الامر ان التكييف معرفه تفصيليه بالحقيقه الكامله للصفه صفه الموصوف يعني ايا ما كان هذه الكيفيه في حقنا مجهوله ولها حقيقه بلا شك يعلمها الله سبحانه وتعالى صفات الرب عز وجل وما أخبر ليهنا الغيبيات لها كيفية لكنها مجهولة بالنسبة للبشر يعني تفاطيل الحقيقة الكاملة مجهولة نعني بذلك أنهم يعلمون إجمالا معنا إجماليا مما أخبر الله به إدراك المعنى اختلف عن إدراك الحقيقة فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى قال عز جل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال عز جل ولا يحيطون به علما لكنهم يعلمون من المعاني الإجمالي لإسمائه وطفاته ما يعرفون به ربهم واستحقاقه للتعظيم والإلهية والربهية فهم يعلمون علمه وسمعه ووصره وقدرته وحياته ونحو ذلك وإن كانوا لا يحيطون بهذه الطفات لكيفيتها علما كما اننا يعني في امور كثيره نعلم معانيها ولا نعلم كيفيتها ففي امور الغيب التي اخبر الله عز وجل بها مثلا في الجنه فنحن نعلم الفرق قطعا بين الحور العين وبين الفاكهه مما تخيرون وبين لحم الطير مما يشتهون وبين الماء المسكوب فكل هذه معلومه المعاني وان كانت مجهوله الكيفيه لا ندري كيف الماء المسكوب مع اننا نجزم اننا فهمنا معنى يختلف عن معنى الخمر مع انك له مزائل لكن الله عز وجل ذكر هذه خمرا وذكر ما هذا ماءا يدرك اي عربي وغير عربي ممن ترجم له المعنى ان هناك فرقا بين هذا وذاك وان كنا لا ندري التفاصيل الدقيقه في الكيفيه وهكذا فيما هو اولى من ذلك ما ذكرنا في الحرائرين في الحرائر النساء ورحم الطير لحم وطعام يؤكل وان كنا لا ندري كيفيه ذلك كما ذكرنا والله اعلم اما نفي التمثيل فهو مطلق اذا نفي التكييف مقيد بعلمنا فانا لا تكييف نعلمه ولها كيفيه لا نعلمها لا نقول لصفات الله مثل لا نعلمه لا ليس له مثيل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله عز وجل لا مثيل له لا ند له لا كفوا له لم يلد ولم يولد ولم يكن له وكوفوا أحد وقال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله فنفى الأنداد سبحانه وتعالى وغير ذلك كثير في القرآن والسنة في إثبات أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فنفي التمثيل على إطلاقه وهذان المحذوران تكيف والتمثيل من المحذور كلام المغالين في الاثبات جهلا بعقيده السلف وهذا الاثبات بلا تكيف ولا تمثيل يقارنه تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به من غير تحريف ولا تعطيل والتحريف يعنى به التاويل اصله من الانحراف والميل وهذا يشمل تحريف اللفظ وتحريف المعنى ف يعني التحريف اللفظ كفعل اليهود الذين قالوا حنطه في حطه قالوا حنطه وتحريف المعاني بافلات الالفاظ مع تجريدها عن حقيقه معانيها بذعم ان ذلك هو التنزيه فالجهميه والمعتزله والاشاعره الذين ينفون اما بعض الصفات او كلها واما الاسماء والصفات كالجهميه اثبتوا الفاظ القران لكنهم حرفوها فقالوا الرحمن وعاوش استوى بمعنى استولى مثلا وما اشبه هذه اللام التي اضافوها بنون اليهود التي اضافوها في حطه فقالوا حنطه فقالوا حبه في شعره ونحو ذلك ف هذا التحريف المعنوي تحريف المعنى ذلك انه اثبت لفظا لا حقيقه له حرف معناه عما وضيعه له عما استعمل فيه واتى بالفاظ اخرى كانه يزعم ان ما قاله الله عز وجل في كتابه او قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يليق بالله عز وجل وانه اعلم بما يليق به فاستعمل اللفظ الذي يليق دون اللفظ الذي لا يليق الذي ورد في الكتاب والسنه فافضح هذا الكلام ان يقول قائل ظاهر هذه الالفاظ الواردة في الكتاب والسنه ما لا يليق بالله من التشبيه وما لا يليق به عز وجل من التمثيل بالخلق فنحن اما نحذفه وننفيه بالكليه المعطله واما اننا ناتي بما هو اليك فيقول استوى بمعنى استولى كما ذكرنا وان الله في السماء يقولنا في السماء امره وكانه عز جلا امره ليس في الارض وكان استيلائه وملكه عز جلا على العرش دون غيره او كان احد النازعه العرش فغلبه واستولى عليه مع ان هذا لا يعرف في اللغه وغير ذلك كثير مما حرفوه فالتحريف يقصد به هنا التاويل الباطل ذلك انه هو المشهور عما انتسب لقبله ولم يتجرأ جرئه المعطله الخله التعطيل النفسي الذين تجرؤوا اعظم الجرئه فقالوا لم يكلم موسى تكليما لم يتخذ ابراهيم خليلا هكذا قال الجعد بن جرم وكذا قال الجهم صفوان وكذا قال المتاخرون ليس له يدان وليس له وجه وليس له قدم وصرحوا بنفي نصوص الكتاب والسنه هذا فظيع والعياذ بالله واما من قال يده قدرته فهذا هو التحريف التاويل الباطل فاثبتوا لفظا دون معنى وكلا الامرين داخل في التعطيل فاحد انواع التعطيل وهو النفي التحريف لانه يؤدي اليه او هو اخف انواعه اذا اردنا ان نوضح ذلك يقول ف اهل الحديث والسنه تلقوا مع اوراد الكتاب والسنه بالقبول والتسليم اثباتا بلا تكييف ولا تمثيل وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل وهو يعني استعمال الاربعه الفاظ هذه كان دقيقا فيها متابعه للشيخ الاسلام تاميع في العقيده الوسطيه حيث ذكر انه استعمل هذه الالفاظ خصوصا اللي هو لفظ التكييف لانه وارد في كلام السلف والتمثيل لانه وارد في القران والتحريف لانه وارد في القران والسنه يحرفون الكلمه عن مواضعه غم هذه الفاظه والتعطيل كان وارد في كلام السلف ايضا فبدام ان يقول مثلا الفاظ اخرى ممكن التحريف يقول التاويل والتاويل معلوم ان هو يحتمل عده معاني فالتحريف اولى الالفاظ بما ذكره المؤوله وكذا التفويض فان التفويض الذي يقوله المتاخرون من تفويض اللفظ من تفويض الكيف والمعنى معا حيث تصبح ايات الصفات احديثها عباره عن حروف لا معنى يفهم منها لها معنى مذهول كالكلام الاعجمي فهذا في الحقيقه نوع من التعطيل نوع منها هو التعطيل الصريح معناه النفي يقول ليس كما كان يقول ليس له يدان ليس لم يستوي على العرش لم يكلمه تكريم هذا اصل التعطيل او اصرح انواعه اشدها بعض المتاخرين لما قال ان لها تاويل لها تفسير لا يعلمه البشر وحملوا على ذلك قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله فقالوا لها شيء يعني يصرفها له معنى يصرف عنه هذا الظاهر مع نفي الظاهر مع نفي ان يكون الله له يد يقول لها معنى ايه المعنى مجهول المعنى مجهول, مجهول, مجهول ما قال شيخ امام مالك ما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول لا ذا قالوا الاستواء مجهول والكيف مجهول يعني المستوى عباره عن مستوى ا س ب و ا كانك خاطبت انسان وقلت له كده ا ل ر ه م ا ن ع ل ا ا س ب و ا قلته كده ا بنته فقلت له ايه هذا الكلام فاي واحد يعني يدرك يعني يقول لك ده توري الايثار كذلك لو قلت مثلا و ه و ا ل س م ه ع ا ل ب ط د ر لما اديت افكر فيها لو قلت واحد كده يبقى بتقول له ايه بتقول له حروف جنب بعضها كانه كلمته بلغه اجنبيه اعجاب كالكلام الاعجامي عباره عن حروف مرصوصه جنب بعضها لما يجي واحد يقول هو السميع البصير يفهم كلام ثاني قطعا لو قلت لطفل صغير ربنا سميع بصير يعني بدا يدرك معاني الكلام يفهم ايه معنى ان ربنا يسمع ويرى ربنا سمعك ربنا يراك فانت اطفال يعني الناس فضلا يعني لو قلنا العرب لو حتى غير العرب يترجم لهم انه كل هذه الكلمات لها معاني قابله لايه للترجمه قالوا لا ده احنا نيجي نترجمها نكتبها كده بالانجليزي للانجليز وهو اكتب لهم دبليو اي مثلا اتش اي اتش دبليو اي مثلا بهذه الطريقه نقوم ننطقوها كده قولوا ايه دي معناها قول لهم هي كده دي فضل ربنا ما نعرفهاش ولا حتى يذوتنا اي حاجه منها ولا جزء المعنى بخلاف لما نيجي نترجم لهم نقول لهم مثلا الله سيز ان مثلا اهير ان سيز مثلا او او سيز ان اهير نقول له مثلا كلمه معناها ان الله يسمع ويرى في الثانيه هيقوم يترجمها له لا يسمع يهتن يحط له استبهاله بنفس اللغه بتاعته فبسبب هذا في الحقيقه نسب الى انه مذهب ال استلف وهذا باطل قطعا استلف لم يقول ذلك وإنما أثبتوا معاني لإسم أصطفات فهذا في الحقيقة نوع من التعطيق من المفاوضة لمفاوضة الكيف والمعنى معن يقولوا لا كيف ولا معنى المعنى مجول بالكلية لأنه ما غرهم لعدم إتقانهم فيما ينقر عن استلف ومعرفتين بأقوالها بأقوال استلف أقوال العلماء ما نقل عن بعضهم من ذلك أن قال أبروها كما جاءت لا كيف ولا معنى فظنهم أصدهم كذا ان استلف معناها عندهم ما حدش يجيب سيره معنى وان لها معنى لها ليفهمه الناس وهذا ليس كذلك بل قصد السلف اللي قالوا لا كيف ولا معنى قالوا ان ما حدش يفسرها لانها مفسره فلم يجي احد يقول ما معنى السماء وما معنى البطن نقول له لا معنى يعني لان المعنى ايه معلوم مفهوم لا يحتاج الى بيان ان انت تيجي توضح الواضح لا تضطئ توضيحه الا بالفاظ اخرى والالفاظ ده هتجلا توقيت على طريقه المتكلمين كل تعريف وعايز ايه وعايز تعريف وهو ده حتى طريقه المتاخرين فيهم في كل العلوم كده يعرف العلم ولا يعرف الشيء وبعدين يعرف كل كلمه من ايه من الكلمات حد يشوف اي كتاب من متاخرين في الاصول في العقيده وكل كلمه يكون لها ايه تعريف حتى تعريف التعريف يبقى عايزه ايه تعريف وهكذا يبقى يتشعب العلم الى ما ما يكون جهلا والكلمه من اولها اسهل من ايه من التعريفات فمثل هذا الاسلوب هو الذي قال عنه التلاف لا كيف يعني لا يحتاج الكلام ان تعرف معنى السميع ولا معنى البصير ولا معنى القدير النهائي معنى الحي طب ايه هتفسره ازاي لا هذا الكلام ايه لابد دايما تفسره بنفس اللفظ تقول الذي له صفه الحياه يبقى انت ما فسرتش في الحقيقه لان شرط التعريف وشرط الحد ان هو ايه ان هو يكون بلفظ اخر غير اللفظ الوارث في الكلمه والا دخلت لفظ ده بيقول لك مثلا استما وقفه تدرك بها المسموعات مثلا انت كده المسموعات دي يعني ما انت جبت لنفس الايه الكلام فهي اصلا مش محتاجه الى بيان فهذه اما اذا احتاجت الى بيان كالمقيد مثلا من اسماء الله الحسنى فهذا يبين كالصمد لانها كثير من الناس لا يعلم يعني هذا الاستعمال العربي للغه ويبينه السلف بلا شك والسلف كلهم تكلموا في معنى الصمد ومعنى الرحمن ومعنى الرحيم وذكروا مثل ذلك في اشياء كثيره جدا الاحاجات الاشياء التي تحتاج الى بيان شرحوها ففي الحقيقه ان معنى تعطيل احد انواع التفويض المبتدع استلف عندهم تفويض الايه الكيف وليس تفويض المعنى فاتي مزيد بيان فيها يقول فهم اي اهل السنه الوسط في فرق هذه الامه كما ان هذه الامه هي الوسط في الامم قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا فاهل الاسلام وسط في انبياء الله عز وجل بين المكذبين القتالين من اليهود وبين المغالين المؤلهين من النصارى في اصول الله صلوات الله وسلامه اجمعين وغير ذلك في كل الابواب فكذلك اهل السنه وسط في فرق الامه بين الفرق فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين اهل التعطيل الجهميه واهل التنزيل المشبهه قلنا اهل التعطيل اهل ايه النفي كده النفاه وجهميه لانهم اول واشد من اظهر التعطيل المعطل يعطلون ايه الاسماء والصفات وقلنا المعتزله يعطلوا الصفات ويثبتوا الاسماء بلا معاني يقولوا سميعهم بلا سام عطلون الأشاعر يعطلون بعض الصفات هذا الكلام تبق بيانه في فرق النفاة المعطلة فأهل السنة وصلت في ذلك بين أهل التعطيل الجامعة في ناحية وعن ناحية الأخرى أهل التمثيل المشبهة اللي هو يشبهه الرب عز وجل بخلقه أو يشبهه الخلق بالله سبحانه وتعالى فهم أهل السنة لا يقولون ذلك بل يقولون ليس كمثلي شيء ذا تنزيه لله عز وجل ولكن بلا تعطيل لانه قال وهو السميع البصير فذا اثبات فلم نعطل فاثبات بلا تعطيل وتنزيح بلا تشبيه وتمثيل تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل واثبات بلا تكييف ولا تمثيل وهو وسط في باب افعال الله تعالى بين الجبريه والقدريه بين الجبريه الذين ينفون اراده الانسان وقدرته وفعله ويقولون العبد ليس له قدره ولا فعل ولا اراده وانما هو كالخشبه الملقاه في الماء كالورقه التي تحركها اي تحركها الرياح وان افعال الانسان كلها افعال اضطراريه كدق القلب وجريان الدم في العروق كانه قتل او ظلم او زنى او سرق او عبد غير الله او صلى او صام كل ذلك ليس له حقيقه ومن يعني اقترب من السته منهم اثبت له مشيئه وقدره بلا اثر اللي احنا اتكلمنا في هذا الباب لهم في اللي هم مين دول كده الاشياء ولا اثبته اراده وقدره بلا اثر في الفعل ولذلك قالوا فلان عباده فاعلون ايه مجازا وليس فاعلون حقيقه فأهل السنة خالفوا هذا الكلام بهؤلاء الجبرية وخالفوا كلام القدرية النفاه للقدر الذين يقولون إما بنفي علم الله وكتابته المقادير فضلا عن إرادته ومشيئته عز وجل وخلقينها في عالمان أو يثبتون العلم والكتابة دون القدرة والمشيئة الإلهية وبين وخلقه لأفعال العباد لكن أهل السنة جمعوا بين مراتب الإمام بالقدر والقدر كلها دين بان الله عز وجل عليم وكتب وقد اراد سبحانه وتعالى و شاء ود ود ما شاء وخلق افعال الابن وبين اثبات مشيئه للانسان بها يقع فعله وقدره خلقها الله عز وجل لها اثر في الفعل وهي سبب او جزء سبب في الحقيقه سبب من اسباب وقوع الفعل الانساني وقلنا بها يقع فعله ولذلك فالعباد فاعلون حقيقه كما اثبت ذلك القران واثبت اعمال ال الانسان بالعمال المكلفين واعمال الملائكه وغيرهم فاهل السنه وسط في ذلك جمعوا بين الحق الذي عند الطائفتين وتركوا الباطل الذي عند الطائفتين وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه من القدريه وغيرهم ونما بالوعيد بين المرجئه القائل القائمين بانه لا يضر مع الايمان معصيه الوعيديه نوعين مين الوعيديه الخوارج ومين والمعتزله والمعتزله اشتهر عنهم انهم ايه قدريه زي ما يتقال عنهم ايضا ان هم ايه جهميه معنى كده فهقول ايه اللي دخل القدريه هنا ثاني ما القدريه تبع اللفاهه كده لان ده اصطلاح على المعتزله اه يعني ده احد اسماء المعتزله فكانه قال من الخ... الوعيديه من القدريه والخوارج من المعتزله والخوارج بس هو اللفظ هنا كان ينبغي ان هو يسهله بدل ما يجعله كده ايه في صعوبه يعني فهو وسط في باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه مين الوعيديه الخوارج والمعتزله المعتزله هم قدريه وهم جهميه ايضا بس ما جابش الجهميه طب ليه من اذاميهم غزوصا لان الجهميه في باب الوعيد ها مرجئه غلاف الارغاء مش كده بيقولوا ايه المرجئه دول الايمان بيقولوا من الايمان هو المعرفه الجهنيه بيقولوا الايمان هو المعرفه وعموم المرجئه بيقولوا الايمان معرفه بالقلب وايه ونطق باللسان من غير عمل القلب ومن غير عمل الجوارح وقالوا السنه قالوا الايمان قول وعمل وني وقالوا انه يضر مع الايمان المعاصي بحيث ان اذا رجحت سيئات عنات دخلنا او استحق دخول النار فالالواعيديه خوارج والمعتزله او قدريه اللي هم المعتزله وغيرهم اللي هم الخوارج فقالوا بتخليد مرتكب الكبيره في النار هم واعديه من اجل جميعهم لهذا اختلفوا في ايه هم الخوارج والمعتزله في اللفظ في اسم مرتكب الكبيره فالخوارج سموه كافر والمعتزله سموه فاسق ف فاسق عندهم مش يعني في الحقيقه لا في منزله بين منزلتين نعم فباب وع في باب وعيد لا بين مرجئه والواعديه من المعتزله وغيرهم يعني نقول ميه القدريه اللي هم المعتزله غيرهم هم الخوارج احنا مش اعتراضنا انا ما فيش اعتراض عليه احنا بنقول بس هي كده بقت صعبه من الحته دي لان هي باب الوعيد يتقال اسمهم اللي هم تميزوا بيه في الوعيد وخلاص فهم تميزوا باسم القدريه علشان هم ايه فهما في القضاء والقدر مفسر، فثم قدريه قالوا ان هو كانه هما قالوا الانسان بيصنع قدره فهم لكن هو ده اسمهم اللي بابي القضاء والقدر حتى ان الشيخ الاسلامي دكتور سلت اللي هو بيقول اللي هي رساله الرد على الشيعة والقدريه القدريه اللي هم المعتزله يقول هو في باب الايمان الايمان يودي في باب الايمان والدين الايمان اسم هذا ده... هو رأي هو بالوعيد زي ما قلنا مسالتين هم بس داخلين في مساله واحده الوعيد اللي هو الجزاء في الاخره واقسم الايمان بقى ده اسمه مؤمن ولا كافر ولا فاسق في الايمان والدين بين وحقيقه الايمان قول وعمل ولا قول فقط ولا اعتقاد فقط ولا كل الاقوال والافعال شرط في اصل الايمان فايضا هم واصل في باب الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله ده مجارب وبين المرجئه والجهنيه الحروريه اللي هم مين الخوارج والمعتزله دول في جانب اللي هم على في جانب واحد بيقولوا ان جميع الاعمال شرط في اصل الايمان مرتكب الكبيره زال عنه الايمان متفقين على دي مختلفين في اسمه فقط كما ذكرنا فهم من باب واحد ان هم سموا المعتزله الحروريه ومجافر والمعتزله سموه فاسق بس متفقين عن مع بعضهم في زوال حقيقه الايمان من قلبه بالكليه ها ده في الوعيد في اسمه في حقيقه الايمان في قلبه بقى هم متفقين ان هو يزول منه الايمان بالكليه طالما ترك حاجه وجبه وطالما ارتكب كبيره يبقى زال منه الايمان زوال الايمان عند الخوارج يطلعوا على طول على الكفر وعند المعتزله وقفه بمنزله بين المنزلتين بس عندهم اللي في منزله منزله ما عندوش اصل الايمان عند اهل السنه مرتكب الكبيره فاسق عنده اصل الايمان وليس عنده كماله الواجب بيقول بين الحروريه والمعتزله دول في جنب وبين المرجئه والجهميه المرجئه معروف والجهميه دول الغلات الايه المرجئه فهو جاب المرجئه والجهميه هنا ثاني مع ان المشهور اسمهم في الاسماء والصفات لكن ده انه منسبه الى جهم وجهم مرجئ في باب الايمان والدين اللي قالوا الايمان هو المعرفه فهو احد المرجئه الجهميه دول احد انواع المرجئه بيخوا حاطين دول على خدود الكلام مش مفهوم دلوقتي اللي ذكر دي حضور المحاضرات اللي فاتت اكيد سيكون فاهم ان شاء الله آه. ايه الفرق بين العمل من الامان وبين العمل من لوازم الامان يعمل دايرة كبيرة وجواها دايرة صغيرة ويعمل دايرة كبيرة وبرها دايرة صغيرة مربوطة فيها بسرسلة مطرح متروح دي تروح دي يبقى ده الفرق مش من حقيقته اللي يقول ان هو بقول لك ركز معايا في الكلام دايره كبيره جواها دايره صغيره يبقى ده اللي قال ان العمل مين الايه بما ان الدايره الكبيره شامله الدايره دي الصغيره اللي قال من لوازم وقال الايمان ده ممكن يبقى كامل في الانسان بس العمل بره مش من حقيقته واخ بالك وده من من لوازمه يعني مطرح ما يوجد الايمان يبقى لازم العمل دي بس هو مش منه والصحيح ان هو منه طبعا ان العمل من الايمان ماشي ده بيقولك دايره كبيره براها دايره ثانيه صغيره ولزقه فيها الادام اللي بيقول من لوازم الايمان اللي قال منه يبقى دايره كبيره جواها دايره صغيره والخلاف في الحقيقه لفظي او قريب من اللفظ نعم اللي قال من لوازم الايمان هو مراد الفقهاء ودول معدودين ضمن اهل يعني السنه في الجمله وهم يعني لان هو مخالفتهم ده نوعا خلاف لفظي وان كانوا اخطوا في ذلك لان مخلاصتهم في الاخر ان قول نفسه قول خطا بلا شك ولكن يعني الامر فيه يعني ان هم اقرب بلا شك الى السنه من البدع يقولها في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضه والخوارج وكان الانسب يقول بين الرافضه والنواصب ان يعني دلوقتي الرافضه غلو في اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسبوا الصحابه رضي الله عنهم والخوارج كفروا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو في الحقيقه في الجزئيه دي هم اعداء للايه للرافضه ان الرافضه بيغلو في علي والخوارج دي كفروا علي بس هو في الحقيقه ان يعني الاثنين بيشدموا مثلا على سب عثمان رضي الله عنه والخو يعني ولذلك الاوله كان في مساله الباب ده هنا يتقال النواصب بان النواصب الذين سبوا اهل البيت النواصب في غلوبهم في يعني تعظيم ابي بكر وعمر الى غلو في سب اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام او في تعظيم ابي بكر وعمر وعثمان فدول اللي هم غلوا في يعني في الصحابة حتى تسبق أهل البيت وده لا يجوز بلا شك وأرسلنا أصلت في هذا البيت فهم يحبون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون الصحابة رضي الله عنه واتردون عنهم لكن الخوارج بلا شك أيضا من الذين تبوا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبهم علي رضي الله عنه وتكفيرهم إياه وتكفير معاوية ومنعه الخوارج على سبيل المثال ما بيسبوش ابو بكر وعمر ها دي يعني عرفنا لهم قدرهم نعم ما يسب انما يكفروا على ابن ابي طالب وبعضهم كفر عثمان لكن ما بيسبوش ابو بكر وعمر فهم مش مخالفين الجزئيه دي يعني كما ذكرنا هم في يعني تشابه يعني او هي عدة فرق مخالفه في الصفات طبعا كفروا معاويه بالاوله اذا كفروا علي بكفروا معاويه بالاوله فالخوارج وكفرونا معاويه يقول فهم والله اهل السنه والجماعه فان هم اسمهم اهل السنه لانهم متمسكون بالسنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه من يعش منكم فسير اختلاف كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلال فالرسول عليه الصلاه والسلام امر باتباع السنه فالتوقير اهل السنه فهذا اسم للدلاله على المنهج وهو لزوم السنه وامما الجماعه فما اخذ من قول النبي عليه الصلاه والسلام هم الجماعه عندما سمع فرقه الناديه فقال هم الجماعه ففي روايه اخرى قال هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم انا واصحابي فالروايه الاولى اصحى ان هي روايه الجماعه اصح هم الجماعه يعني من كان على ما كانت عليه الجماعه الاولى ومن يامرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعه الاولى فامر المسلمين بالاجتماع لا يكون امرا شرعيا الا اذا امروا بالاجماع على شيء معين وهو ما كانت عليه جماعه الصحابه رضي الله عنهم اما بالاجماع المطلق نقول لا المهم نتجمع كما ينادي به البعض حتى انه لا ينادي بالاجماع بين مثلا اهل السنه والرافضه وبين اهل السنه والجهميه وبين اهل السنه والطوفيه وبين اهل السنه وبين الخوارج مثلا اذا كانوا لهم سلطان وسط ولاه الاباضيه مثلا فهو يرى الاجتماع ايا ما كان لا مش هو ذا الاجتماع المامور به ولا ذا طريقه اهل السنه والجماعه اهل السنه مامورون بالاجتماع بلا شك على ما كانت عليه الجماعه الاولى وليس اي اجتماع فانما امرنا الله عز وجل بان نعتصم بحبله لا ان نجتمع على يعني اي صوره فالكفار مجتمعون ولكن هذا ليس اجتماع شرعي والرافضه مجتمعون الان مثلا ولهم سلطان ودوله وقوه وهذا من يعني ما اجتماع على المنكر ولياذو بالله واكثر يعني قوى الباطل يتعاونون على اسم العدوان وليس هذا بالاجماع المامور به ويعني مصطلح اهل السنه والجماعه صار علما يعني كل الناس يحاولوا انتماء اليه لكن حقيقته هو يعني ما معرفه المنهج الحق في كل القضايا الاساسيه في الاعتقاد والعمل والالتزام ذلك والا لم يكن الانسان يعني منهم وان كانوا يعني ان كان ينتسب اليهم فضلا بقى عما خالفهم علانيه لكن هو بحمد الله تبارك وتعالى يعني مخالفه اسم اهل السنه اصبحت يعني نادره حتى الصوفيه ينتسبون اليه الى السنه الى اهل السنه وكذا الاشاعره مثلا وان ما حد بحمد الله تبارك وتعالى الدعوات التي تنابذ اهل السنه العداء لفظا ومعنى يعني بتنماحي وضمحل تدريجيا لان ده مرفوض لدى عامه المسلمين فبيضمحل ويعني يعني, يعني بيزول الحمد لله تبارك وتعالى يقول فهم والله اهل السنه والجماعه البعض بيقول ان ليه الناس يعني تخترع اسماء جديده اليس يكفينا اسم الاسلام وهذا من جهله العظيم وذلك ان اسم الاسلام لا ينافي هذه الاسماء ومن قال انه نفيها حتى تقول الا يكفينا اسم الاسلام ما الذي لا يكتفي باسم الاسلام ضار لمضض ولكن هذا ليس بمنازعه باسم الاسلام كما انك محمد مثلا واحمد الا يكفي ان تكون مسلما لو جه واحد قال له كده نعمله ايه هيضحك الناس تضحك عليه لان هناك حاجه الى الايه الى التمييز بين الناس والا فلو ربنا, ربنا هو سماك قال هو سماكم مسلمين من قبل تقول له يعني حرام بقى لو واحد يسمي احمد ومحمود وعبد الله وعبد الرحمن ولا طبعا مش حرام طب ليه طيب يعني ذلك لانه محتاجين التمييز بين الناس فاذا انتسب الى الاسلام يعني ده يعني من لا يحسن الانتماء اليه من لا ينتمي الى الاسلام الصافي النقي كما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فاولى واولى ان يميز بينه وبين من يعني ينتسب الى انتساب صحيح وبين من يعمل به فاذا قيل مثلا هذا سني مثلا وهذا رافضي فهذا استغناء عن اسم الاسلام ام انه ماخوذ من كلام النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال عليكم بسنتي فما يلتزم بها نسب اليها هذا شرف للانسان ان يكون منتسبا الى السنه وكذا الانتماء الى السلف مثلا او نحمدان فان مثل هذا لا يعني ترك اسم الاسلام ولا استبداله باسماء اخرى فمن يعني ينازع في ذلك ويقول هذه عصبيه هذا جهل منه فان العصبيه هي التقليد الاعمى المذموم وهذا يحصر باسمه بغير اسم فتجد اناسا يتعصبون من غير ان يتسموا باسماء ان يتعصبون لمشايخهم ربما وان لم ينتسبوا اليه اسما فلم يقولوا هذا فلانى مثلا هذا على الشيخ فلان ما بيقولوش لا ما بيقولوش ده تبع الشيخ دوت بحيث ان يتسمى باسم وتجده متعصبا فالتعصب هذا يمكن ان يقع الى البلاد يمكن انك زي ما تجد بعض الناس يتعصب الى اهل بلده فالصعايده مثلا تجدهم متعصبوا الى ان كل من هو ايه صعيدي مثلا او اسكندريه تعصب على كده ان هو سوق اسكندري حيزه انا يجيب خانقم راجع يقول ايه ده اسكندريه ايه هم مثلا او الصعايده ايه هم فهمت ان هذا الكلام يؤدي الى ايه الى الفتنه المذمومه وده المحرم زي ما تعصبون اير بلادي مثلا المصريين زي ما واحد يعيش بلدي بقى المصريين دول احسن ناس وغير المصريين دول اسوء الشعوب مع ان المصريين وغير المصريين فيهم الطيب وفيهم ايه الخبيث قلت هتلاقي ثاني يقول لك الشعب ده شعب مش جدا السعوديين دول اوعش ناس السعوديين دول اسوا ناس ثاني يقول لك السعوديون ده احسن ناس الخليجيين دول هم المقدمين مثلا كل هذه العصبيه يعني سواء تسمى او لم تسمى دي عصبيه جاهليه خطيره انه هو سيقدم الناس اللي من اهل بلده ثم من اهل مثلا يعني منطقته مثلا ويقدمهم على غير مواطنين حقوق اكثر من غيرهم هذه عصبيه جاهليه بلا شك وان لم يكن باسماء وان كانت باسماء يبقى ازداد السوء ولا يعذ بالله العصبيه الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها عصبيه ودعوه منتنه في اشرف الاسماء اذا حاصرت التعصب وذلك حيث قال دعوها فانها منتنه لمن قال يالا المهاجرين يالا انصار جاي يتخانق علشان فلان مهاجري وده ده جاي يتخانق عشان فلان ايه انصاري من غير ان يعرف المحكم المنظم ومع ذلك لم يلغي الرسول عليه الصلاه والسلام اسماء وهل اسم الاسلام نافى اسم المهاجرين والانصار في اسم السابقين ومن اتى بعدهم والتابعين مثلا ربنا عز وجل قسمهم اقساما فقال والسابقون الاولون من مهاجر انصار والذين اتبعوهم باحسان ففي اسم السابقين وفي اسم التابعين اتم معنى هذه اسماء لا تنافي الاسلام التعصب المذموم هو ان يكون الانسان مقلدا بالباطل فيعني كان مثلا ينتسب الى يعني السلف فيقوم ينصره على اي ما كان سواء كان محقا او مبطلا وان مش كل من ينتسب الى السلف يكون محقا في كل اموره او كل من لمنتسب اليه يكون مبطلا ايضا يعني لو انسان انتسب الى جماعه اخرى غير مبتدعه مثلا لا لم ينتسب الى الخوارج مثلا لو قال انا خارجي فهو مذموم بلا شك لان هذه هذا علم على فرقه ضاله مبتدعه وانا معتزلي يكفينا ذلك لو احد انتسب الى اهل السنه في الجمله او انتسب الى اتجاه يعني اسلام اخر وهو على الحق في اعتقاده يبقى لابد ان نحبه ونواليه على ذلك وان كان يعني لم قبل ي... انتساب الى الاسم وان كنا ننازعه في هذه مساله ونقول له لا يجوز ان تنكر التثم بالايه بهذه الاسماء العصبيه مذمومه على اي حال وكما ذكرنا العصبيه يعني معناه ان يكون الانسان مقلدا بالباطل وبغير علم اما نتعصب للحق يعني معناه يشد من اجر المحق فهذا واجب يتعصب ان يكون اصابه جماعه على الحق فهذا امر مامور به وامر واجب اننا يعني يشد بعضنا بعضا على الحق اما المذموم وهو التحزب الباطل وهو ان يكون الناس ملتمعين على خلاف ما امر به الكتاب والسنه طب اللي عنده اسئله يكتبها ان شاء الله اقول وهم الطائفه المنصوره الى خيام الساعه لهذا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه منتق الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم او خذ لهم حتى تقوم الساعه ف الحقيقه ان هذه الاحاديث الوارده في ورود الطائفه المنصوره تشمل نوعين من الظهور ولذلك فسرها العلماء بنوعين من التفسير او بنوع يعني ب... على طريقتين بالتفسير فمن العلماء من جعل ذلك الطائفه المنصوره من جهه المنهج والاعتقاد ولذلك قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم وقال البخاري في باب الاعتصام في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الممتع الحق ظاهرين فقال وهم أهل العلم وذكر نحو ذلك الإمام الشفعير رحمه الله في مقدمة بسالة وذكر أنه إجماع أهل العلم وليس للاجتماع الأبدان معنا انما هو اجماعهم فما اجماعوا عليه فهو اللازم الاتباع فهذا معنى الظهور الاول وهو ظهور الحجه والبيان ومنه قول الشيخ الاسلام سامع في العقيده الوسطيه فهذا اعتقاد الفرقه المنصوره الظاهره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه فهذا لا شك فيه وهو ان اهل الحديث هم اهل السنه والجماعه لانه المعظمون للحديث ولذلك كما ذكرنا يدخل فيهم من كان يعني و كثيرا من استعمال الراي لكنه على تقديم الحديث كابن حنيفه رحمه الله واصحاب الطحاوي مثلا وغيره ممن يعني يكثرون من استعمال القياس لكنهم في الجمله معظمون للحديث مقدمون له على ما خلف ف المعنى الاول معنا الظهور والنطره الظهور ظهور الحجه والبيان وهذا حاصل لكل من كان من اهل السنه والجماعه ولو كان مستضعفا في بدنه وفي بلده وغير ذلك ولم يكن ممكنا ومعنى الطائفه فيه كما ذكرنا هو المذكور في قول النبي عليه الصلاه والسلام وهم الجماعه لا في الفرقه الناجيه وهي فرقه واحده على مر العصور وهي فرقه واحده في الارض كلها وليس لها امام خاص الا الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم انا واصحابي ولذلك يجوز ان يكونوا متفرقين في البلدان وهم منهج واحد وعقيده واحده اما المعنى الثاني الذي فسر به العلماء احاديث الطائفه المنصوره فهو الذي مال اليه الامام مسلم رحمه الله حيث وضع هذا الحديث في كتاب الجهاد وهناك روايات يعني صريحه في ذلك حيث قال لا تزالوا اصابه من الناس تقاتل عن هذا الدين فاخبر وان طائفه من الامه لا تزال قائمه بامر الله لو في يعني في معاويه لا تزال طائفه ما في قائمه بامر الله فهذا يعني يشمل ما اخص من معنى منهج وهو الظهور ظهور القوه والسنان وظهور يعني التمكين فان الحق لا يزول بالكليه من الارض من هذه الامه كما زال ممن قبلها بمعنى انه لا تزال امه الاسلام ظاهره على جزء من الارض ان زال سلطانها من بلد لم ينعد من بلد أخر بل لا تزال طائفة قاتل عن هذا الدين ولا يزال الجهاد ماضيا بإمن الله تبارك وتعالى ولذلك القيام بأمر الله سبحانه وتعالى أمر لازم ولا تزال طائفة مجتمعة على القيام بأمر الله وهذا من أعظم ما يلزمنا وهو أن نجتمع على التعاون على البرد والتقوى لإقامة أمر الله سبحانه وتعالى ولا يكفي أن يكون الناس على من الحق متفرقين لا يلزمون على اقامه الدين بل يلزمهم ان يكونوا على منهج الحق في اعتقادهم ومنهجهم ويعني عملهم كذلك ولا بد ان يجتمعوا لاقامه الدين اقامه واظهار دين الله سبحانه وتعالى من جهاد وحكم وحسبه وخلافه ويعني قضاء وغير ذلك من الواجبات الشرعيه فاهل السنه اولى الناس بهذا الوصف ومن كان منهم يعني ظاهرا فهو الذي سمع فيه المعنيان بحمد الله تبارك وتعالى معنى ظهور الحجه والبيان ومعنى ظهور القوه والسنان وبحمد الله لا ينقطع الامر على المعنيين من الارض بالكليه وانما ينقطع من بعض البلاد في بعض الازمنه كما ان بلادا يغلب عليها مثلا الضلال بدع الضلال كالرافضي مثلا وكال الاعتزال او الخوارج اذا اعتقال الخوارج ولكن تكون السنه ظاهره في بلاد اخرى كما ان بلادا يعلوها الاسلام وبلاد اخرى يعلوها الكفر او النفاق او الخروج عن الشرع او غير ذلك يقول فهم والله اهل السنه والجماعه وهم الطائفه المنصوره الى قيام الساعه وهذا استعمال منه للمعنى الاول الذي ذكرناه يقول الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقه مؤترفه متفقه مؤترفه واقوالهم واعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقه ولا مختلفه فهي لا تفارق الوحي ولا تخالف فانتذبوا لنصره الدين دعوه وجهادا وقاوموا اعدائه جماعات وفرادا يعني على حسب الامكان وما امكنهم ان يجتمعوا على نصره الدين وجب عليهم ذلك ولم يخشوا في الله لومه تلايم ولم يبالوا بعداوه من عاده فقهروا البدع المضلله وشردوا بأهلها شردوا بي بي بهم يعني كما قال الله عز وجل فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فالتفريق شردوا بأهلها يعني فرقوا أهلها ومن أتى بعدهم ممن خلفهم فرقوهم عن هذه البدع المضلة لأنها طارت مقهورة مغلوبة في الحجة فلم يلتزم بها الناس يقول واجتفر واجتث شجره الالحاد لمعاول السنه من اصلها شجره الالحاد وهو الميل عن الحق الالحاد اصطلاحا في واقعنا المعاصر نفي وجود الله لكن عند المتقدمين من اهل العلم كل نوع من الايه من الميل والانحراف ومنه اللحد في القبل فانه ما يميل الى جهه القبله بعد ان يحفر يميل الى جهه القبله اذا عارفين افطر الى جهه القبله فاصل الالحاد عندك في كلام اهل العلم يعني الميل عن الحق والانحراف عنه لكن المعاصرين استعملوا الالحاد في ايه في معنى خاص يقولك الملحدين يلا الواحد يقولك احنا عايزين نقف وجه الملحدين يبقى مين الملحدين اللي هم قصدهم بيهم في, في اصطلاح الناس المعاصر اللي هم اللي بينكروا وجود الله مثلا كانه يقولك عايزين نقف مع اليهود والنصارى في وجه الالحاد مثلا هو الحقيقه ان الالحاد من اليهود والنصارى ايه ملحدين لانهم ماله على الايه على الحق قال عز وجل وذر الذين يلحدون في اسماء يعني يميلون عن الحق والذين ادعوا له صاحبه والولد اكثر الناس او من اكثر الناس الكفرا فهنا على الاصطلاح العلمي الشرعي وهو الميل بصفه عامه يقول فبهتوهم بالبراهين القاطعه في المحافل العديده وصنفوا في رد شبههم ودحض باطلهم وابحاء بحججهم الكتب المفيده فمنهم الم المتقصي للرد على الطوائف باثرها ومنهم المخلص المخلص لاعقائد السلف الصالح من غيرها يعني البعض بيجتهد في الرد على الفرق وبعضهم يعني يخلص عقيده السنه ويذكرها يعني خالصه من غير ثوب البدع وانا شاك طبعا الذي يذكر عقيده السلف يعني خالصه اهم بلا شك ان الرد على اهل البدع انما يعني يحتج اليه اعظم الاحتياج عندما تنتشر البدع يقول لم تنجم بدعه من المضلين الملحدين الا ويقيد الله لها جيشا من عباده المخلصين فحفظ الله بهم دينه على العباد واخرجهم بهم من ظلمات الضيغ والضلاله الى نور الهدى والرشاد وذلك من صدق وعد الله عز وجل بحفظ ذكره الذي انزله كما قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فكل ما يذكر الله عز وجل من الكتاب والحكم فهو مما انزله الله من الذكر كما قال عز وجل لو انزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما انزل اليهم قال عز وجل وانزل الله عليك الكتاب والحكم فالكتاب القران والحكم سنه الرسول عليه الصلاه والسلام فكلاهما محفوظ وكلاهما ذكر لله بل لا يذكر الله الا بهما فيقول تعالى وعليها كلمته وعليا لكلمته صدق وعد الله وإلاءا لكلمته وتأييدا لهزبه إذ يقول وإن جندنا لهون غرب وبعدين ذكر سبب نظم المتن وتأليف الشرح المتن أصلا اللي هو سلم الوصول إلى راحة علم الأصول ولما انتشر ولقى قبولا طلب منه شيخه اللي هو القرعاوي أن هو يؤلف شرحا فكان هو شرح معالج القوي ذكرنا يعني من سن الشيخ رحمه الله عند وفاته كان نحو من بضع و30 سنه فكان يعني رحمه الله تعالى الله يرحمه حيث انه اتقن غايث الاتقان في جمع الادله في هذا الصرف الطيب ما المقصود بحوار الاديان عندما يتكلم في هذا الباب عندهم البحث عن نقاط الاتفاق التي يخذعون بها الناس والا فالواجب مناظره اهل الباطل حتى ورجو عن باطلهم وهم لا يعنون ذلك فان هذه المجالس المعده لحوار الاديان لا يبحثون في الرد على النصارى مثلا ولا الرد على اليهود واثبات باطلهم وانما يقولون بان الاديان ما يتوافق منها ويعني يتهج بها فنحن متمسك به وندعو اليه هل في صفه النزول نقول ان الله ينزل بذاته ما عدم خروج العرش منه ام نقول ينزل نزولا يذيق بجلاله دون ذكر كلمه ذاته ولا الصحيح اننا نقول ينزل كما يشاء دون ان نذكر كلمه ذاته وان كان عدم خروج العرش منه مقول من دليل اخر وهو انه الرحمن على العرش استوى انه فوق العرش فالنزول لا ينافي يعني لا ينافي استوائه على العرش حتى يقول يخلو منه العرش وذلك الصحيح انه يقال ينزل ولا يخلو منه العرش لان الادله الاخرى اثبتت استوائه على العرش ولم تثبت انه يترك هذا هذه الصفه اما لفظ ذاتي فيعني لم يرد في الاحديث فلذلك نحن نقول وفي قربه سبحانه وتعالى نقول هو قريب من عباد قربه جلاله ان قرب احسان وتوفيق عباده المؤمنين اذا قلنا قرب الاحسان والتوفيق عشان نميزه عن قرب العلم والاحاطه ولكن هو قريب من عباده قربا يليق بجلاله بس من عباده عموما يبقى قرب علم وايه ويحاطه واما قرب التكريم والمحبه فهو قرب خاص بعباده المؤمنين وليس معنى اثبات قرب ان هو استن وتكريم او محبه ان هو يقال ان هو لا يقرب حقيقه بل هو يقرب قربا حقيقيا يليق بجلاله بيقول في احد الدكاتره في كتاب الجماعه والجماعات قال ان عدم توحد الجماعات الاسلاميه يدخلهم في دائره الفرقه وكلهم يذمون على ذلك هذا كلام منكر فاذا كان الامر كذلك فاهل السنه يذمون على ذلك اذ لم يتحدوا مع اهل البدع هذا كلام فاسد بلا شك الذي يذم من خالف الايه الحق الذي يذم من من خالف منهج اهل السنه والجماعه الذي خالف الذي يذم هو الذي ابى ان يتعاون على البر والتقوى حتى في من يتفق معه على المنهج فقال لا نتعاون على يعني ما يلزم من اقامه الدين لان ذلك هو من التعصب مثلا كما ذكرنا فهذا الكلام هو الذي يدم الذي يتحمل اسم التفرق هو الذي سعى ومارس التفرق وهم اهل البدع واهل التقصير فيما امر الله عز وجل به من واجبات الكفائيه وغيرها فاصلاق الكلام من الجماعات الاسميه كلها تدم على ذلك فهو اول المذمومين إن واحد طب لو سبين اثنين مع بعض على حاجة يبقى دول مذمومين وكمان طب ما يبقى أولى بالذنب الواحد إذا كانوا مئة مذمومين يبقى الواحد أيضا هو أرخب و تفرق و أرخب ها لا وإقرارها بالباطل الذي عند الصوفية يمنع أن تكون من أهل السنة لكن أناس منها ممكن يكونهم غير مكررين بذلك ويكونوا من أهل السنة لو اعتقد اهل السنه هنقول له يعني لابد وان يقر بان الباطل بان هناك سطور صفي باطله فهتجي يتؤول الكلام اللي بتقوله للجماعه لا انا مش عايزه تقرا كتير قوي كده مستفر. اسبقيه العلم لله انما هو عبد ما يعني ان العلم الالهي سابق لكن محمد عبد اليمين في قضايا دي إلى, الى الى الى المنطق العقلي رجل هل يجوز قراءه الانجيل وغيره من الاديان الباطله انما يقراها اهل العلم للرد على هؤلاء من كتبهم اما ان يسمح لجميع الناس بقراءتها فهذا من اعظم الخطش وذلك لانها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لقد جئتكم بها بيضاء نقيه اشار الى ان هي الكتب دي ليست ايه ليست بيضاء نقيه وهذا حق لا شك فيه انهم قد حرفوها بالدم سيبني المره الجايه ان شاء الله